آيات من الذكر الحكيم القارئ الشيخ مصطفى اسماعيل يتلو على ما سمعنا ما تيسر له من سورة فاطر أعو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعي للملائكة رسلا جاعي رسلا أولي أجنعة مثنى ثلاثا ربا يزيد في الخلق ما يشاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ مَا يَفْتَعِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِرْبِ من فلامم سكلها ومن يمسك فلا مسل له من بعده وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ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 لا اله الا هو فأنتم فانون و اي وكان ذِفُ كَفَّ قَلْقَيبًا وَرُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِنَّ اللَّهَ لَتُرْجَعُنَّ يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحيات ನಕುಮ إن الشيطان لكم أدوى فاتخذوه أدوى إنما يدعو حزن بَنْقُولَ يَكُونُ مِن أَصْحَابِ السَّعَادَةِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ ವಲ್ಲದೀನೂ ವಿಳು ಸ್ವಾಡಿ ಅತಿಲ ಓತು فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ عُسْرًا وَأَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضْلِل ಮೈಸಯ ನುಕಲ ಮೂ ುಸಿ ರುಶು ಕೋನ ವರ್ಮುಲ್ಲವಿ فَتُثِيرُ ತುಸಿ فَسُقْنَاهُ ಇಲ್ಲ ذلك النشور من كان يوم ಉ ಜಮ ಇ لَذِينا يَمكُنونَ السَّيِّئَاتِ لَهُ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جاء لكم وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَا وَلَا تَغَوْا إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَنَّ مَا هُوَ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ نُورِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ لَاللَّهُ ಮಾಸ್ ಬರೋ ವರ್ಮಿಂಗ್ وَاتَوُفُ الْكَفِ مَا خَوَلْتَ تَعْتَمِ مِنْ فَضْلِي وَلَكُم تَشْكُو وَتَالِ فُرْكَ فِي مَآخِرِ لِتَغُومَ مِنْ فَوَّلِهِ عَلَ عَلَكُمْ تَشْكُونَ ಜುಲ್ <Sess> ಪಿ <Sess> وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كُلُّ نَذِيرٍ آذِنٌ مُسَمَّى كفرونا بشرككم ولا ينبؤكم مسخو ya yeah. خلق جديد وما ذا كان الله به وَلَا تَزِرْ وَازِرْتُهُ وَزْرَ أُخْرًا وَإِنْ تَزِرْ مُثْقَاتٌ إِلَاهٍ لِغَالًا من منه ساءوا ولئن كنتم قوموا إنما تم الذين يؤمنون بربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تنزع كفئ ان مايات قال لنفسك وايل الله المصير وما ينسى والأعمى والبصير وعلى الظلمات وعلى النور وعلى الظلمات come on. إن أنت إلا نائس وما يستوي لا وَمَا يَسْتَوِي لَئِنْ أَتَيْتَ لَمُوتَ إِنَّ اللَّهَ أَيْسَمُ مَ Bye-bye. Uh -huh. كِتَابٌ وَنَذِيرٌ إِنَّا أَنزَلْنَاكَ بِالْحَقِّ كِتَابٌ وَنَذِيرٌ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَبَ فِيهَا نَذِيرٌ فَقَدْ قَضَى اللَّهُ, الله